ف أ و و ا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أ م ر ك م م ن ا ل ف ق ا ء وترى الشمس إ ذ ا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين و إ ذ ا غربت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 تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أ ي ق ا ظ ا وهم ر ق و د ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه ب ا ل و ص ي د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 قالوا لبثنا يوما ً أ و بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه إ ل ى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما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 وكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها إ ذ يتنازعون بينهم أ م ر ه م فقالوا ب ن و ا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم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 ويقولون س ب ع ة وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم إ ل ا قليل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 إ ل ا أ ن يشاء الله واذكر ربك إ ذ ا نسيت وقل عسى أ ن يهدين ي ربي ل أ ق ر ب من هذا رشدا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 يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس و إ س ت ب ر ق ويلبسون ي ث ا ب ا خضرا من سندس م و س و ي ه النابلسي ع ل للعلوم مثل ا ل ر ج ل ي ن ن ج ع ل ا ل أ ح د ه م ا ي ه جنتين من أ ع ن ا ب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت أ ك ل ه ا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ث م ر فقال لصاحبه وهو يحاوره أ ن ا أ ك ث ر منك مالا و أ ع ز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أ ظ ن أ ن تبيد هذه أ ب د ا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 ولولا إ ذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا ق و ة إ ل ا بالله إ ن ترني انا أ ق ل منك مالا وولدا فعسى ربي أ ن يؤتين ي خيرا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 فاضرب لهم مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض ف أ ص ب ح هشيما تذروه الرياح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 على قصصا فوجدا ا آثارهما ر ت د ى على قصصا ف عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتيت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 فانطلقا حتى إ ذ ا أ ت ي ا اهل ق ر ي ة استطعما أ ه ل ه ا ف أ ب و ا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أ ن ينقض ف أ ق ا م ه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 قال أ م ا من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إ ل ى ربه فيعذبه عذابا نكرا و أ م ا من آ م ن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أ م ر ن ا يسرا ثم أ ت ب ع سببا حتى إ ذ ا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا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 ف أ ع ي ن و ن ي ب ق و ة أ ج ع ل بينكم وبينهم ردما آ ت و ن ي زبر الحديد حتى إ ذ ا س ا و ا بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال آ ت و ن ي افرغ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا ر ح م ة من ربي فإذا جاء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 الذين ضل سعيهم في ا ل ح ي ا ة الدنيا وهم يحسبون أ ن ه م يحسنون صنعا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 انما الهكم اله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده